الذين امنوا وعملوا الصالحات يدخلون جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اشفق من قرانك لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا أصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر الأرضا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يقلمون نقيرا وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَالْتَبَعَ مِنْ لَدَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ الْقَوَاهُ بِإِبْرَاهِيمَ خَيْلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ الْقَوَاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ويشرفتونك في النساء قل الله يفديكم فيهن وما يكسى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما تذب لهم التي لا أنهن ما كتب لهم وترغبون أن ينحونه والمستضعفين والمستضعفين من الولدان واتقوموا ليتامى بالقصة وما تفعدو من خير فإن الله كان به علما